بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادرى كما ليله القدر ليله القدر خير من ألف شهر فنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر